Ah Rabbul Aibad رب العباد فر إليه والمصطفى الهادي صلوا عليه صلوا Na بغفرانك، a بغفرانك في fro Fi laa din من تنزل ليله من كنت تهدي تهدي يا ليالِ القدر عودي من إلهي بالسعودي يا ليالِ القدر عودي من إلهي بالسعودي وملئي مني وجودي من ندار بالأنام وملئي من وجودي من ندار بالأنام أنت خير من شهوري أنت نور في الدوّري أنت خير من شهوري أنت نور في الدوّري قد أتيت بسرور فيك قد نل المرام قد أتيت بسرور فيك قد نل المرام فيك أنوار تجلين نورت قلبي وكلي فيك النور قلبي عفوا منك جدلي من رجاك لا من رجاك لا يضام فيك نفحات السماء قد توالت بالعطاء فيك نفحات السماء قد توالت بالعطاء ربي أنعم بالشفاء من ذنوبي والسقام ربي أنعم بالشفاء يا ولهي بي يا الله نوير لدروب